نعم. ثاني يقول ما هو الضابط في الأخذ عن كتب أهل البدع والأهواء لا يؤخذ عن كتب أهل البدع والأهواء فإنما يؤخذ عن كتب أهل السنة وهي كثيرة والحمد لله وفيها الخير الكثير فلا تقرب كتب أهل البدع إلا إذا كان أصدق الاطلاع عليها من أجل الرد عليها وإبطال ما فيها العمل طيب نعم